فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا الدنيا وما له في الآخرة من خلاق سمن من ناجنا يقول <تصفيق> وقتنا آجنا في وما له في الآخرة خلاق